السلام عليكم ورحمه الله وبركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيكما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والندي والنظير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدى به من الضلالات وبصر به من الجهالات وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين متصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرة أما بعد أيها الأخوة الكرام نحمد الله تعالى ليسر لنا هذا اللقاء في هذا الدرس الذي أسر الله تعالى أن يجعله مباركا على ملقيه وعلى سامعه وأسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء وأن يجزي الشيخ محمد زاهر الخير أيضا إماما وخطيب هذا الجامع خير الجزاء على حرصه على تنسيق مثل هذه اللقاءات لا يحرم الله تعالى الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب لا شك أن الحرص على طلب العلم الشرعي هو أمر في غاية الأهمية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر آخر الزمان وذكر أن من علامات الساعة قبض العلم في ويقبض العلماء يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء يموت العالم فلان ثم يموت العالم فلان والعالم فلان ولا يكون هناك علماء يخلفونهم يقول حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا الناس لا بد لهم أن يستفتوا احدا فيبدأ كل واحد يفتي الناس هكذا وهو جاهل اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أنه في آخر الزمان يطوف الرجل بتركته لا يجد من يقسمها ما في أحد يعرف كيف يقسم التركه ولا يعرف الربع والثمن والثلث وأصحاب النصاب ومن يأخذ كذا ومن يأخذ كذا يبدأ الناس يجهلون مثل هذه المسائل وأيضا يأتي على الناس زمان في آخر الزمان لا يدرى فيه يعني ما الصلاة ما الصيام ما الصدقة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الذي يشرفه الله تعالى اليوم بأن يطلب العلم هذا هو الإنسان الموفق اليوم الإنسان في كثير من الأماكن يحصل نقاش في عدد من المسائل تجد أنك تجلس مع ناس ربما في وليمة أو في استراحة أو في غير ذلك ويطرحون مسألة تتعلق بالزواج أو بالطلاق فيقول واحد منهم يا أخي أنا طلقت زوجتي وبعدين قال للقاضي طلاقك ما يقع لأن المرأة مثلا في فترة الحيث كيف ما يقع ما أنا قلت لها طالق وهي ايضا تريد الطلاق ليش ما يقع فأنت إذا صار عندك معلومة شرعية تتعلق بهذا أجبته وكسبت أجره و... و... وأجرا في نشر العلم وتعليمه للناس شخص معين مثلا يقع بينهما تبايع اثنين في مجلس ويختلفان ثم واحد منهم يقول مثلا خلاص أنا تراجعت عن البيع ما اريد أني أبيع مثلا طيب هل يجوز هذا وهل في خيار له أن يختار أم أن البيع لما انقضى لما سلم مثلا ألف ريال وأخذ الجوال خلاص البيع تم أم يجوز له أن يقول تدري خلاص هونت أنا بشتري جوال جديد ما أريد هذا المستعمل خذ الألف حقتك وعطني جوالي فرضا يعني فهل إذا كنت حاضرا أنت أنت مطالب إذا كنت تعرف المسألة أن تقضي بينهما تقول في شيء اسمه خيار المجلس شيء اسمه خيار الغبن وغيره خيار العيب وكذا إلى آخره كيف تتحصل على هذه الأمور بحضور مثل هذه الدروس أنا فضلت أيها الإخوة الكرام والأخوات أن أبدأ بكتاب المعاملات لسبب وهو أن كتاب الطهارة أو كتاب العبادات عموما وما يشمله من كتاب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج تكرر على الناس كثيرا فلو أننا بدأنا اليوم نتكلم عن أنواع المياه ونواقض الوضوء وموجبات الغسل واحكام المسح على الخفين لوجدت ربما ان اكثر من 50 الى 60% من المعلومات التي يتكلم بها هي معروفه عند السامعين ولذلك اردت اني اقفز بكم الى كتاب المعاملات انواع البيوع هل يجوز انك تبيع من خلال الانترنت هل لما تدخل الى حساب في تويتر وتتبايع وتشتري من وأنت ما تعرفه ولا رأيته ولا رأيت السلعة هل هذا يجوز وما هي الأحكام المتعلقة بهذا متى يلزم البيع أنا لما أقول له مثلا خلاص أنا ترى اشتريت هذه القطعة منك في حساب في تويتر ولا مثلا في بعض المواقع في الانترنت المختصة بالبيع والشراء طيب أنا وافقت وخلاص وأنا اشتريت ثم بعدين لما جاءوا بها إلى البيت قال يلا حسابك مثلا مئة ريال ولا مئتين ريال قلت لا أنا هونت ما أبغى أشتري هل هذا جائز أم أنه يلزم البيع ما دام تم التعاقد بينك وبينهم مثلا هذه سنتعرض تعرض لها إن شاء الله ما حكم أن تشتري أشياء ما تعرفها يعني واحد قال لك أنا ببيعك جوال بمئة ريال حظك نصيبك يطلع جوال أبو ثلاثة آلاف ريال أو يطلع جوال أبو خمسين ريال حظك نصيبك هل يجوز أن تشتري من غير العلم بالمبيع التراضي بين المتبايعين يعني الآن لو دخلت السوق سوق الخضار مثلا وجئت إلى بسطة ما عندها أحد وصاحب البسطة المجاورة ينظر إليك فقلت مثلا بكم التفاح فقال وينك يا خالد يا خائد ينادي صاحب البسطة ما فقال لك خلاص بعشرين ريال وباعك باعك وهو ليس صاحب البسطة اصلا هل يتم هذا البيع؟ ام انه باع ما لا يملك وهل يجوز البيع ولا ما يجوز ال بيع الاشياء الخاصه بالاخرين يعني لو انك فرضا جالس في مكان وفي كتاب لاحد الناس وجاء شخص وجلس وقال الكتاب هذا ابحث عنه من زمان والكتاب في السوق يباع بعشرين ريال فرضا فقلت له انت يلا تشتريه باربع مئه ريال والكتاب ما هو بلك اصلا واشتراه باربع مئه ريال فرضا وقلت في نفسك انا في الحقيقه نفعت صاحب الكتاب انا اعلم من صاحب الكتاب ربما عنده عده نسخ من هذا الكتاب او انه ليس طالب علم وورث هذا الكتاب عن ابيه ولا وجد في مكتبته بالمصادفه او هل يجوز هذا النوع من البيع وهل يتم ولا ما يتم نحن سنتعرض ايها الاخوه والاخوات لهذه المساله طريقتي في شرح هذا الكتاب طبعا الكتاب الذي معنا عمده الفقه هو مختصر لعده مسائل كيف مختصر يعني بدل ما اتي واقول لك مثلا او تاتي انت وتسالني تقول لي انا مثلا ذهبت الى بسطه خضار مثال قبل قليل وباعني من خضار اللي جنبه هل يجوز ولا لا ثم ياتي شخص اخر ويقول انا دخل عندي رجل واشترى كتابا لفلان وفلان غائب وجاء واحد ثالث وقال والله إحنا محلات جوالات جنب بعض كشكات والكشك اللي جنبي مثلاً راح لدوره المياه أو كذا وجاء شخص وبعته مثلاً الجوال المستعمل بقيمة كذا ربحت صاحبي فيأتي إليك أحياناً عشرة يسألونك نفس المسألة بأساليب متعددة وهو بيع ما لا يملك بيع شيء من ملك الآخرين فأنت بدال ما تبدأ تحفظ فتاوى العلماء احفظ قاعدة في هذا هل يجوز بيع ما لا يملك سواء كان بسطة خضار ولا كتاب ولا جوالات ولا ثياب ولا كذا أو هل يجوز أم لا نحن نعطيكم قواعد هنا إذا حفظت هذه القواعد استطعت أنك تجيب على أسئلة الناس التي يسألونها في مثل هذه المسائل ربما تكون أنت موجود في محل الخضار ويقول الرجل لا ما دام انها ليست بسطتك ما أشتري منك ما يجوز فتكون أنت موجود تقول لا لا ترى يجوز يجوز إذا وقع التراضي وعلم غلب على ظنه أن صاحبه يرضى أنت الآن أفتيته أفتيته بعلم طبعا لأنك طالب علم وحضرت درس وتعلمت المسألة فتؤجر بهذا إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير أفضل الطاعات تعليم العلم أفضل الطاعات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد فضل القمر على سائر الكواكب في حديثنا آخر قال كفضلي على ادناكم العالم اللي يعلم الناس وينشر بينهم العلم هذا بلا شك أو يفتيهم أو يعلمهم أمور دينهم هذا بلا شك أنه على خير عظيم ولذلك نحن هنا في الدرس نعطيك المسائل المختصرة عمدة الفقه جاء إلى كتب الفقه الكبار وحط لها عمده مثل عمدة الحي عمدة الحارة عمدة الأسرة حط لها عمده جمع أهم المسائل فيها وعطاك إياها كذا جاهزة ابتعد عن المسائل الافتراضية التي تطول بها كتب الفقه ابتعد عن المسائل التي قليلة الوقوع التي ربما ينشغل بها طالب العلم وهو ربما لا لا يسأل عنها ولا يعني ولا تجري في في في مجالسه ونحو ذلك جاء لنا بأهم مسائل العلم وضعها هنا لذلك سمي عمدة الفقر وهو كتاب مختصر وقد درست يعني أكثره على شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين وسمعت أيضا عددا من الشروح فيه وأسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم طريقتنا في هذا الشرح أن يعطيكم الزبده في كل مساله نحن ممكن أن نشرح المسألة ثم نقول هذا قول الحنفية وهذا قول الشافعية وهذا قول المالكية وهذا قول الحنابلة وربما نأتي أيضاً ببعض الأقوال المذاهب الفقهية الأخرى رأي سفيان الثوري ورأي ليث بن سعد ونحوه لكني سأبتعد عن هذا أنا أعطيكم المسألة وأعطيكم الراجح مباشرة وإلا المسائل التي الخلاف فيها قوي جداً فهنا أعطيكم القولين ونرجح اما المسائل التي الخلاف فيها ضعيف او غير مشهور فالي لا تحتاج الى تفصيل نعطيكم مساله مباشره من يعني من من أصلها وبالراجح منها العلماء قسموا الفقه الى اربعه اقسام الاول اسمه قسم العبادات يتعلق بالطهارة والصلاه والصوم والزكاه والحج الذي يلزم جميع الناس ان يعرفوا احكامه قسم العبادات كيف تعبد الله تعالى كيف تصلي لا بد طيب وإذا توضأت لا بد تعرف نواقض الوضوء طيب عرفت نواقض الوضوء طيب هل هناك نواقض تحتاج مني لغسل نعم في مجيبات للغسل طيب إذا كان علي خفين جوارب كيف أتعامل معها بالطريقة الفلانية ونحو ذلك هذا قسم العبادات وهو الذي يدرس اليوم في يعني كثير من المدارس وغيرها يحرصون على تعليم الناس فقر العبادات لانه لا تستقيم عبادتك الا بمعرفتها هذا الاول القسم الثاني هو الذي معنا قسم المعاملات انسان وهو صغير يحتاج الى قسم العبادات يحتاج الولد يعرف كيف يتوضا كيف يصلي كبر قليلا يحتاج يعرف كيف يصوم صار عنده مال يحتاج ان يعرف كيف يزكي ثم لما كبر بدا يحتاج ان يبيع ويشتري ويتزوج وربما يطلق ويحضن اطفاله ويستاجر ونحو ذلك فنعلم كتاب المعاملات والمعاملات تتضمن البيع والشراء كل ما في معامله بين شخصين مبايعه مناكحه مؤاجره ونحو ذلك يعطيك الاحكام الشرعيه المتعلقه بها ثم يأتي بعد ذلك قسم يحتاج إليه بعض الناس ولذلك يعتني به أكثر شيء القضاة قسم الجنايات صار مضاربه بين شخصين فأحدهما شج الاخر شجة في رأسه طيب إيش الاحكام المتعلقة بهذا والجروح قصاص كيف قصاص يا ربي جرحني كيف أقتص من تقتص منه بالطريقة الفلانية طيب واحد فقع عين الثاني واحد ضرب الثاني بسكين وقطع أصبعه مثلا أو ما شابه ذلك أو قتله ربما أو قذفه قذفه بالفاحشة مثلا اتهم عرضه طيب هذه اسمها الجنايات إذا واحد جنا على الثاني كيف يقتص منه كيف الشريعة تأخذ له حقه منه هذا القسم الثالث من أقسام الفقه القسم الرابع من أقسام الفقه هو القسم المتعلق بالموتى يسمونه قسم ايش الموتى التجار المقص اسمه قسم ايش المواريث والفرائض اذا مات اذا هلك هالك وترك زوجة وبنتا وولدا كيف يرثونه طيب ما عنده بنت عنده ولد بس طيب ما عنده اولاد ذكور عنده بنت وزوجه هل يرثوا اخوانه معه ولا ما يرثون ونحو ذلك من الاحكام المتعلقه بهذا نحن اليوم سنبدا باذن الله في كتاب المعاملات قفزنا بكم كتاب العبادات لاني كما ذكرت انه اكثر مسائله معروفه عند الناس ولذلك سنبدا باذن الله بكتاب المعاملات واولها كتاب البيع وكما ذكرت ايضا المسائل قليله الوقوع لن اطيل فيها نمر عليها بسرعه يعني مثلا هو ذكر مثلا بيع الحصات بيع الحصات يجي واحد عند الثاني ويقول له مثلاً أنا عندي أرض كبيرة الأرض هذه فرضاً كيلو في كيلو مساحتها بيعك جزء منها يقول لي يلا بكم تبيعني قال والله ببيعك بعشرة ألاف ريال طيب كم تبيعني كم المقدار من هذه الأرض تبيعني ألف متر منها مئة في مئة ولا بتبيعني مئتين في مئة علمني قال معي هذه الحصات سارميها المكان اقصى مكان تصلي الحصات لك بعشر 10000 هذا نوع من بيع الحصات هل يجوز ولا ما يجوز طبعا اليوم غير موجود هذا لكن الفقهاء ذكروه وذكره صاحب العمده نمر عليه بسرعه ما نفصل فيه لكن نقول لكم معنى بيع الحصات كذا وكذا او بيع المنابذه ياتي الى صاحب محل ملابس فيقول له انا ابشتري منك ثوب فيقول له البائع صاحب المحل يقول له أي ثوب أنبذه إليك فهو لك بمئة حظك نصيبك عندي ثياب مئتين وثياب بألف وثياب بعشرة أي ثوب أنا باخذه وأرميه عليك أنبذه إليك لك بمئة توافق أو أوفق فرضا هذا أيضا لا يجوز وهو غير موجود اليوم يعني اليوم غير موجود بيع المنابذة وبيع لكن في بيوع مشابهة له بعليا نصيب مثلا جيك واحد فرضا ويدخل إلى بعض الأماكن ويقال له مثلا اضرب بالنرد ولا افعل كذا وقدامك جوال ثلاثة ألاف ولعبة أطفال مثلا بمئة وكذا بعشرة وكذا بألفين واللعبة اللي تلعبها أنت بمئة ريال فاما أنك حظك نصيبك بتاخذ شيء ثلاثلاف ولا بتاخذ شيء بعشر ريال فهذا قريب من بيع المنابذة الذي كانوا يصنعونه وبيع الحصات المعتمد على الغرر وليان والمقامره والمقامرة ونحوه فسنتعرض شيئا يسيرا لمثل هذه الأمور بإذن الله يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع وقد ذكرت لكم بأنه سبقه كتاب العبادات وكتاب العبادات يتضمن الطهارة والصلاة وغيره قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا البيع بإجماع العلماء جائز ومنذ القديم والناس يشتغلون بالبيع السابق أيام يعني قبل تتطور الأمور ويصبح الناس عندهم نقود ذهب وفضة ثم أصبحت أوراق يتعاملون بها أوراق الفلوس يعني كان الناس في السابق طريقة التبايع عندهم يأتي واحد عنده إبل ويبغى يشتري تمر فما عندهم أني أروح وأبيع اللبن بدرهم وأذهب إلى صاحب التمر ويقول هذا درهم أعطني تمرا ما عندهم هذا ما كان موجودا في السابق قديما يعني ربما قبل آلاف السنين فيأتي بلبن ويقول لصاحب التمر أنا بعطيك هذا اللبن وتعطيني كذا من التمر هذا مبادلة عين بعين هذا جائز مثل لو أقول لك أنا أنا بشتري منك جوالك هذا اللي مئتين ريال، ماني معطيك فلوس لكن هذا القلم أنا شاريته ترى مثلا بأربعمائة ريال، شاريه من ستة شهور، الآن ربما يعني صار مستعمل لكن ترى قلم جيد ونوعية جيدة ونحو ذلك، أبعطيك القلم وتعطيني الجوال اللي معك، هذا جاهز، هذا اسمه مبادرة عين بعين، هذا أيضا نوع من البيع وسيأتي معنا إن شاء الله، لكن المقصود أن البيع جاهز. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إيش؟ تجارة عن تراض منكم فإذا كانت تجارة فلا باس النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيع أيضا وباع واشترى هو بنفسه باع واشترى عليه الصلاة والسلام وتقاضى إليه صحابه يعني دخلوا عنده يعني يختلفوا فهو يقضي بينهم فيما يتعلق بالبيع والشراء ويقول عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما فالبيع بالمناسبة يعني جائز بالإجماع البيع عموما والعقود يشترط فيها الإيجاب والقبول أنا جيت أشتري منك فرضا دخلت البقالة بشتري خبز هل يشترط في البقالة أني إذا اخذت كيس الخبز بريال اقول مثلا اشتريت هذا الكيس منك بمبلغ قدره ريال فيقول بعتك ويعطيني الكيس ويأخذ الريال هل هذا يشترط البيع والمعاملات عموما تقع بما جرت عليه عادة الناس جرت عادة الناس انك تاخذ كيس الخبز وانت ماشي تحط عنده ريال وتمشي وهذا بيع خلاص ليش سمي بيع مأخوذ من الباع الباع لما تمد يدينك يمين ويسار هذا اسمه باع من طرف يدك اليمنى أو اليسرى إلى الطرف الآخر هذا اسمه باع الواحد إذا جاء يبيع يمد يده فسمي بيع مشتق من الباع لأنك أنت مد باعك إليه ويمد باعه إليك وبالتالي سمي البيع بيعا البيع يقع بأي صورة فيها إيجاب وقبول ما هو بشرط يكون بين إنسان وإنسان ممكن البيع يقع بين إنسان وآله مثل ثلاجات اللي تبيع المرطبات وتبيع الحلويات تجي وتحط مثلا ريالين وتضغط أنا أبغى مثلا هذا النوع من الحلوى ولا أبغى هذا النوع من العصير ولا أبغى ماء أو كذا تضغط ويطيح لك في الصندوق اللي تحت وتاخذه هذا في الحقيقة بيع بيع لم يتم بين شخصين لكنه وقع إيجاب وقبول مكتوب ريالين ثلاثة ريال خمسة ريال فأنت تحط خمسة ريال وتضغط أبو خمسة ريال معناه انك أنت وافقت على القيمة والبيع تم هذا أيضا من أنواع البيوع الجائزة حتى لو كان البائعان في مكانين بعيدين ممكن أن تكون في الرياض وتشتري سلعه من امريكا تدخل الى الانترنت اختار السلعه شوف مواصفاتها شوف صورتها يصور لك السلعه من عده اماكن مثلا قميص ولا عطر ولا كذا بعدين تضغط قبول الشراء بعدين تضغط طريقه التسديد سدد مثلا عن طريق الايداع في البنك عن طريق فيزا عن طريق عند الاستلام ونحوه تخلص الاجراءات وتضغط تم هنا تم البيع هل يلزمك إذا وصلت إليك تسدد عند الاستلام ولا ما يلزمك هذا موضوع نتعرض له إن شاء الله تعالى لاحقا لكن هذا نوع من البيع تم بينك وبين شركة لا رأيتهم ولا تدري أنت يملكون السلعة ولا ما يملكونها أصلا يعني الواحد الآن أنا لو فتحت موقع وحطيت فيه مجموعة عطورات كل انواع العطورات الموجودة في السوق مثلا وقلت لك هذه بمئة وهذه بخمسمئة وهذه بمئتين إلى آخرة يالله ببيعكم يا ناس طيب هل أنا أملك اصلا العطورات ولا ما أملكها ربما أنا أفتح حساب في تويتر وأقول عندي وأحط بروشور وأحط عشرين نوع من العطور وأحط لها أسعار وإذا أنت أو دعت لي قيمة العطر الفلاني رحت شريته وأرسلته إليك هل هذا جائز أم لا سيأتي إن شاء الله تعالى عند التفصيل في بيع ما لا يملك وما يتعلق به ليس من شرط البيع أن تعرف عين البائع أنك تعرفه أنا ممكن أشتري عبر الإنترنت البائع ما يدري هو مسلم هو غير مسلم هو ذكر هو أنثى الشكل ما يهمني يهمني السلعة الموجودة وأن الشركة معتمدة وأن الصادق ليس غشاشا ونحو ذلك هذا البيع بهذه الطريقة جائز البيع معاوضة مال بمال أو معاوضة، خل... خلنا نقول معاوضة شيء بشيء إما أن يكون معاوضة عين بعين البيع له صور عين بعين مثل ما أقول لك خذ هالقلم بادلنيه بالجوال اللي معك أو مثلا أنت تلبس مثلا غترة جميلة وكذا وقال لك يلا أبي غترة كم شريتها؟ قلت والله شريتها بمئة ريال فقال لك والله ما معي مئة لكن أبعطيك هالقلم قل معي خاتم أبعطيك هي هذا جاهز. هذا اسمه مبادلة عين بعين وهذا جاهز عموما سواء بشرط أن تكون العين مباحة ما يجوز يقول له والله عندي زجاجة خمر أبعطيك قارورة الخمر وتعطيني الغطرة اللي عليك هذا ما يجوز إذا كانت العين غير مباحة إذا كانت العين مباحة جاهز. طيب لو صار يا جماعة في تفاوت في القيمة يعني لو قلت له هذا القلم قال لي هو مثلا قال يا أخي جوالك اللي معك قديم قلت والله يا أخي صح قديم قال طيب أنا معي جوال اشتريته أمس جديد اشتريتها والله بثلاثة لا فأبعطيك الجوال واش تعطيني قلت والله يا أخي ما معي شيء قال أبد يرضيني أني أخذ جوالك اللي عندك وأنا معي جوال من القديم مثلا هو بذكي ولا شيء شعريه بستين ريال وهو ببادلني جوال بثلاثة آلاف بجواله بستين ريال يعني ما في أي تكافؤ بين العينين حنا نقول مبادله عين بعين طيب هذه بثلاث آلاف هذه بستين ريال هل هذا جائز ولا غير جائز هو في الحقيقة جائز بشرط أن يكون الشخص صاحب الجوال أبو ثلاثة آلاف مأذون له بالتصرف ما هو واحد سفيه ولا واحد في في عقل الشيء ولا صغير دون البلوغ أو كذا لا يكون رجل عاقل يدري إن جوالك بستين وجواله بثلاثة آلاف، فهو مأذون له بالتصرف، مأذون له شرعا أقصد بالتصرف، هذا يجوز، واضح منه أنه يريد أن يعني أنه يحسن إليك لكن بأسلوب مؤدب، هو يبغى يعطيك جوال لكن ما وده يقولك خذ الجوال هدية، تشعر أنت إن نوع من التبرع والصدقة. فهو من باب الأدب معك يا الله عطني جوالك اللي معك وخذ كذا مثل مثلا لو تمر أنت على امراه مثلا تبيع أقط ولا تبيع سمن وانت تعلم إنها الأقط الكيس مثلا بعشرين ريال لكنك أنت ودك تحسن إليها وانت اصلا ما تبغى أقط أصلا لكن ودك تحسن إليها فجيت قلت السلام عليكم أخاله عليكم السلام ها كم الأقط قالت والله ولدي اللي تشوف فرضا فقمت وقلت أبدت أخودي يلا أنا بشتري الكيس بمئتين ريال وعطيتها مئتين واخذت الكيس هل هذا النوع من البيع جائز جائز بشرط أن تكون أنت ممن أذن له الشرع بالتصرف في ماله أن لا يكون المشتري سفيها أو وليا على مال يتيم يشتري بمال اليتيم أو وكيلا عن شخص وقاعد يلعب بفلوس الشخص مثل الآن السائق ترى السائق إذا عطيته انت مثلا مائتي ريال وقلت له رحل السوق جب لنا مقاضي جب طماط وكوسه وفي الحقيقة هو وكيل عنك لا يجوز أن يعبث بهذا المال لو راح وقال صار يعرف الهندي اللي يبيع وسائقك هندي مثلا وقال خلاص هذا الطماط بكم قال أنت كم أنت يقول قال يلا بخمسين هو يدري أنه يباع بخمسة عشر فرضا هذا لا يجوز لأنه وكيل والوكيل يبحث عن الأصلح لموكله مثل مال اليتيم ولي اليتيم يبحث عن الأصلح لليتيم وهكذا وبالتالي يجوز انك تزيد المرأة التي تبيع الأقد المائتين ريال يجوز انك تأخذ جوال أبو ستين بجوال ثلاث تلاف بشرط أن تكون أنت إيش مأذونا لك بالتصرف الشرع يمنع السفيه يمنع الصغير يمنع كذا من البيع والشراء خشيه على أمواله هذا النوع الاول يا الاخوه وهو البيع مبادله عين بعين في نوع اخر مبادله عين بدين اقول تقول لي مثلا ابشتري منك هالقلم واقول لك يلا انا شريته ب 400 ابى ابي اعطيك تقول والله شوف انا ما معي ال 200 لكن والله احتاج القلم لكن والله ما معي 200 اشتريته منك بثلاثمائة بعد شهرين هذا مبادرة عين بدين بدين في ذمته هذا أيضا جائز النوع هذا من البيع جائز فيه نوع من البيع مقابلة عين بمنفعة عين بمنفعة مثل قلت لك مثلا أريدك توصلني للبيت فقلت لي طيب خمسين ريال بيتك بعيد أنا أوصلك خمسين ريال قلت والله ما معي خمسين ريال لكن معي هالقلم ترهي سوى مئة ريال وأنا شريته بمئة والظاهر لو تبيعها جابلك ستين سبعين أنا توصلني للبيت وأجرتك هذا القلم هذا جائز هذا مبادلة عين بمنفعة أو يقول لك مثلا وترى بالمناسبة مبادلة العين بالمنفعه أمرها واسع مثل لو تتزوج فتاة وقال لك أبوها طيب المهر يا ولدي عشر آلاف ريال فرضا، فقلت أنت والله يا عم شوف انا ما عندي عشرة لكن أنا رجال جيد في الدهان للبيوت وجيد في البناء أنت عندك هالملحق هذا متهدم الغرفة الخارجية لك علينا أصلحه وأبني لك سقف وأدهنه وأضبطه ولا أخذ منك فلوس فالآن مهر ابنتك منفعه اقدمها لك هذا جاهز مثل ما قال الرجل الصالح لموسى ايش اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فإن اتممت عشرا فمن عنده وقبل امس انا قرات خبر واحد يشتغل في مخبز واعجب به صاحب المخبز وأراد أن يزوجه ابنته لكن هذا الرجل الموظف فقير رجل شاب فاضل وابن عائلة طيبة لكن فقره ويشتغل في هذا المخبز فاتفق معه أن يزوجه ابنته بعمل في المخبز لمدة خمس سنوات قال لها زوجك بنتي لكن تشتغل عنده في المخبز المخبز مثلا نعطيك راتب مثلا ألف نجعل راتبك خمسمائة والخمسمية الأخرى هي أجرة نكاحك لابنتي يعني هي المهر هي المهر لمدة هذه السنوات فهذا نوع من مبادرة عين بمبادرة عين بمنفعة البيع له شروط بعطيكم الشروط سريع وبعدين نفصلها شروط البيع أو الشروط قسمان في شروط للبيع وشروط في البيع طيب خذوها مثال على النكاح في شروط للنكاح وشروط في النكاح الشروط للنكاح لصحه النكاح مثلا وجود الولي الرضا من المتزوجين ما يجوز واحد يزوج بنته وهي موافقه أو يكلم ولده ويقول له مساك الله بغير يا ولدي متى بتجي من سفرك قال والله بجي بعد أسبوع قال ترى أنا زوجناك عقدنا لك اليوم دون أن يرضى هذا ما يصح أو الزواج بغير ولي على قول هذا ما يصح هذه شروط وضعتها الشريعة لصحة الزواج وفي شروط يضعها المتعاقدان أبو البنت والمتزوج مثل ايش ايش يشترطون الناس عادة؟ بيت مستقل مثلا يشترط كمل تعليمها انك ما تطلعها من وظيفتها ونحو هذا هذه شروط يضعها المتعاقدان كمل تعليمها تشتري لها بيت المهر يكون كذا اما الشروط التي وضعتها الشريعه ما يجوز انهم يخالفونها لكن الشروط اللي وضعها المتعاقدان يجوز يهونون عنها يعني قال لها من شروط قال ابوها من شروط من شروطنا انها تكمل تعليمها البنت لما تزوجت وجلست مع السنة قالت يا اخي انا مليت من الجامعه ما اريد اكمل تعليمي هل يقولها لا لا مشروط الزواج انك تكملين خلاص هي وضعت الشرط وهي صاحبه المصلحه وتنازلت عنه هذا اسمه شروط في النكاح كذلك البيع في شروط لصحه البيع وضعتها الشريعه وفي شروط يضعها المتبايعان مثل مثلا ممكن اجي انا واشتري منك جوال الشروط اللي وضعتها الشريعة أن يكون المبيع معلوما ادري وش نوع الجوال ما تقول لي ببيعك جوال في كرتون ما تدري وش نوعه لا هذا ما يجوز يجب اني أعرف ايش نوع المبيع أعرف كم مقدار الثمن القدرة على تسليمه شروط وممكن أنا أضع شروطا أني المشتري اقول لك أنا بشتري منك هالجوال لكن عندي شرط قلت ما هو؟ قلت تعطينيها مغلف على شكل هديه انا بهديه لولدي ولا لابوي ولا لزوجتي ولا لامي او كذا تعطيني مغلف انا اشترط ان اخذ الجوال مغلف على شكل هديه هذا شروط وضعها المتبايعان او اقول لك انا باخذ الجوال او شريت عشر جوالات قلت انا باخذها لكن انا مسافر والله في مثلا الوسيله الفلانيه واخاف انها تسرق مني الجوالات فاشترط انك سلمنيها اياها في جدة. هذا ايضا جاهز هذا شروط من وضع المتبايعين هذا شرعا جاهز أول شروط البيع، التراضي ما يجوز انك تشتري من الشخص شيئا غصبا عنه ما يجوز أجي وأعجبني القلم اللي معك وأخذته غصب قلت لك يا أخي قلمي يا أخي أبغاه أنت كم شريته؟ يا أخي شريته بمية خلاص هذه مية يا أخي طيب قلمي يا أخي لحظة أبغاه طيب أقول لك هذا مية أحمد ربك بعد قال لكم مستعمل ورميت عليه المية ومشيت هذا ما يجوز لابد أن يكون في تراضي بين المتبايعين ما يجوز أنك الماع عجبني شيء والله أخذه وقول والله حطيت لهم قيمته هذا شرعا لا يجوز أجل واحد يا جماعة ببضيع عال وهو طالع من المسجد ما هو بلاجن عال وبيشوف لهن عال بخمسين ريال وبيحط مكانها مية وبيأخده أم خمسين وبيمشي والله شريتها ونفعته وهو بعده كيفك يا أخي ما يبغى يبيعن عال يا اخي فلا بد أن يكون في رضا بين المتبايعين ولا يجوز أيضاً أنك تلزمه بالشراء تقول له والله ما شاء الله معك فلوس واجد يا أخي ليش ما تشتري مني هالقلم والله يا أخي ما أحتاج قلم يا أخي والله أنت تشتريه ما أحتاج يا أخي قلمي زين ليش ما تشتريه يا أخي عندي أقلام واجد يا أخي ما أبغى قلم والله العظيم أنت تشتريه بمية جب يا رجال جب وأخذ منه المية هذا ما يجوز حتى لو لك عليه ولاية واحد فرضاً أفرض مدير شركة ولده يبيع عطورات وجاي الولد يبيع في الشركة وصار المدير يلزم المشترين الموظفين اشتروا من ولدي غص ما يجوز أن تلزمه بالشراء ولا يجوز أن يلزمك هو بالشراء منك لا بد أن يكون في تراضي بين المتبايعين الأمر الثاني وهذا سيحصل فيها عموماً تفصيلات لأن أحياناً يجوز انك تشتري من غير رضاه واحد مثلاً عندها أرض, أرض تسوى لها مليون ومتسلف من هذا خمسلاف من هذا عشرلاف من هذا كذا عليه ديون ثلاثمائة ألف ريال والناس يقولون لي يا أخي سددنا قال والله أنا ما عندي فلوس طيب عندك أرض تسوى مليون يا أخي بعها قال لا ما ببيعها الأرض يمكن تزيد بعد سنة تصير مليون ومئة ولا مليون ومئتين ولا أكثر ما ابغى أبيع يا أخي يا أخي بع الناس لهم عليك حقوق لا ما ابغى ابيع فهنا شرعاً يجوز أن يبيع القاضي أرضه رغماً عنه طيب هنا ما في تراضي بين المتبايعين نعم هذه حالة خاصة مثل ما نشوف أحياناً إعلانات المحكمة تعلن مثلا بيع المخطط الفلاني مثلا ويكون فيه حارس قضائي يسمونه فيه لجنة تشرف على البيع والشراء ونحو ذلك فهذا بهذه الطريقة جائز وبيجي تفصيلها إن شاء الله هذه بس يعني روس اقلام حولها من شروط البيع ان يكون العاقد جائز التصرف جيت انا وعطيت ولدي فرضا شريت لها ايباد ايباد اشتريته مثلا ب ريال وطلع الوالد طلع الوالد طلع الولد حديقه جنبنا ولا سوق طلع معه الايباد جاء واحد قال ما شاء الله ايبادك زين بس ترى في ايبادات احسن وكذا وطلع له مثلا عشرات حول مثلا عشر عشرات ولا عشرين عشرة كثير قال يلا أعطيك كل هالفلوس وتعطيني الأيبات أخذها الصغير واعطاها الأيبات هذا البيع باطل لأن أحد المتعاقدين غير جائز التصرف بيع الصغير غير جائز التصرف يجوز يتصرف فيما يصلح له لو معه حلاو بريال يجوز يبيعه معه شي بريالين ثلاثة يجوز يبيعه أما أيبات ولا أبوه شاريله دراجة سيكل باربعمية ريال طلع الولد وباعها بمئة وخمسين فهذه غير جائز تصرف سواء البائع او المشتري ممكن انا اشوف لي ولد مع خمسمية ريال اقول ما شاء الله انا عندي جوال حلو وطلع على الجوال ولعبة لعبتين ونعرف ان الجوال وهو جديد في السوق يا الله يجيب خمسمية وهو جديد تلقى مثلا قديم موديلة ووريه الولد وحرك الشاشة شوي يشوف كيف الجوال يلا تشتريه مني بالخمسمية وأعرف ان الجوال هذا مستعمل ما يجيب مئتين ريال فهذا أيضا لا يجوز لأن أحد المتعاقدين غير جهاز التصرف سواء كان صغيرا أو سفيها مثلا أو نحو ذلك أو مكرها وسيأتي معنا من الشروط أن تكون العين مباحة النفع ما يجوز بيع المحرمات مخدرات وما شابه ذلك من البداية نقول البيع باطل أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه البيع أن يكون أنا مالك السلعة أو شخص يقوم مقامي مثل ولي اليتيم ولي اليتيم هو يقوم مقام اليتيم في البيع وشرة مثل الوكيل عنك انا وكلتك انك اعطيتك وكاله بيع مثلا ارض لي ولا تبيع بيت او مثلا عندي اجهزه تبيعها هذا جائز اذا كان وكيلا او اذا كان ماذونا له بالتصرف انا عندي بسطه وبروح اصلي الظهر ولا بروح مشوار للبيت وقلت لي جنبي يا ابو خالد بالله اذا جاء احد يبغى يشتري بعث ومشى، وصار أبو خالد باع كرتون تفاح، كرتون برتقال، هذا جائز لأنه مأذون له بالتصرف، هو ما هو وكيل على أموالي، وله هو وكيل على بضاعتي، لو وجي واحد ويسرق، هو ما له علاقة، الوكيل مسؤول عنها، هذا لا، هذا مأذون له بالتصرف، ففي مثل هذا الحال يجوز له ان أن يبيع. الخامس من الشروط أن يكون مقدورا على تسليمه. ما أقول له والله شوف يا أخي أنا عندي جمل والله ان هي سواله مسيوم مني بمليون وضاع أمس في البر تشتريه مني فقلت أنت وين وين ضاع قلت والله ضاع شوف ما بين الرياض والقصيم في هالأراضي تلقاه ولا ما بين الرياض مثلا والجله ولا ما بين الرياض وكذا حدت لك منطقة يسوى مليون بعد ذكاية رجال خمسين ألف طيب هذا غير جائز لانه غير مقدور على تسليمه هذا نوع من من القمار وان يكون ايضا من الشروط ان يكون المبيع معلوما برؤيه او صفه ان يكون المبيع معلوما برؤيه او صفه قلت لك انا ببيعك جوال طيب وشلون اي نوع من الجوالات جوال ايفون ولا سامسونج ولا وش نوع الجوال والله ما نبقيلك ما يصلح لابد أن أعرف صفته أو أن أراه بعيني قلت لك والله شوف استعمال استعمال خفيف ما في استعمال خفيف يمكن مكسورة الشاشه عشرين مرة يمكن داخل فيروسات يمكن ما يصلح لابد أن أعرف وصفه أو أن أراه وسيتي تفصيله من الشروط أن يكون الثمن معلوما جيت أنا وعطيتك مثلا قلت لي والله يا أخي قلمك زين تبي يا قلت يلا بعتك خذ القلم طيب كم لن نختلف يا رجال خذ القلم لن نختلف هذا ما يجوز ودائما إذا قالوا لن نختلف اختلفوا ولذلك لا بد أن يكون الثمن معلوما تقولها لا والله خل قلمك عندك علمني كم الثمن وهذا مهم ولذلك حتى في الدين يجي مثلا واحد وأنا جربتها يجي واحد يتسلف مني مثلاً يقول يا أبو عبد الرحمن أنا أبدا سلف تسلف مثلاً خمس آلاف مثلاً بترجعها أبد آخر الشهر وهي عندك أكيد أكيد يا أخي جي تلعب عليك يعني فأقول له طيب هذه الخمس آلاف موجودة لكن الله تعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبه وطلع الورقة وقل اكتب وقر أنا فلان الفلاني كأني تسلفت من فلان الفلاني خمسة آلاف ريال وأتعهد أن أعيدها في تاريخ ثلاثين من هذا الشهر تدرون يا جماعة لما أقول لها الكلام ماذا يقول لي يقول لا عاد لا تحطها شهر حطها على الأقل إلى رمضان سبحان الله ما انتكبروا شوية تحرف لي أنك تردها خلال شهر وتقول آخر الشهر ويسلمون الرواتب وإلى يوم جث لذلك يقولون مقاطع الأعناق عند العقود إذا طلعت ورقة وبتكتب قال لحظة دام دعوة جد ترى ما قدر أسدد خلال شهر أسدد خلال كذا عندها فكر انت عد كيف تبيع وتشتري وكيف تدين تدين دائما احرص انك تكتب اذا حجرته بالكتابه طلع الصدق عند الناس والاعظم اذا صار في شهود بعد اذا صار في شهود أوه هذا اكمل واكمل واذا شددت عليه وان له الحق ان يشتكيني وله الحق ان يحجر على اموالي وله الحق قال لك يا اخي والله لو اني ما اخذه منك عشرة ملايين آخر خمس هذه تسوى عندي إذا أنت ضامن إنك بترجعها خلال شهر اكتب ولو الحق أنه يقتلني بعد إذا أنت ضامن لكن ما دام غير ضامن تجد وناوي التلاعب تجد إنك تقولها لا لا تكتب طيب لا تشدد علي إلى آخر ولذلك دائما عند العقود إذا بدأت الكتابة طلع الصدق عند الناس خاصة إذا كان في شهود وحرص دائما أن يكون هناك شهود أن يكون من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما أنا بشتري منك الشيء مسألة لن نختلف وخذها يا رجال واللي تجيبه جبه ونحو ذلك ما يصلح والله كم من أشخاص قالوا مثل كذا عطاك الجوال وقال لك يا رجال اللي يجي منك بركة ثم قلت والله اللي يجي مني مئتين ريال قال لا صراحة خمسمائة ما أنت تقول يا أخي اللي يجي منك بركة وما بيننا مفاصل ونحو هالكلام الحلو والحين تقول لي خمسمية والأعظم لما تكون انت استعملت الشيء يعني اعطاك السلعه واستعملتها وبعد احيانا تجي تشتري مثلا شيء انا قبل كم يوم مثلا بشتري بشت لخطبه الجمعه قلت له بكم بفصل بشت يعني بكم قال بدي يا شيخ ما بيننا وبينك حساب علمني بكم ورفض أنه يخبر بالقيمة ما بي أرى تعطيني لو تعطيني ريال يا ابن الناس بكم أنا سيارتي موقفه غلط عجل عليه الله يمديني قال لا أنا ما فيه إلا لازم قال تجل ترى الخسارة عليك أنا ما عجبني السعر ترى من ما قال قال أبد لو ما تعطيني شيء فلما جئت لي وقع الخلاف أنا في بالي النهب القيمة الفلانية وإذا به بضعف القيمة تقريبا وأقول له طيب اللي جنبك يبيع بها قال لا أنا القماش يختلف نحن نحط القماش الفلاني وإحنا نحبك باليد وهذاك يشتغل بالكمبيوتر ويبدأ الخلاف لأنك ما اتفقت معه صح أني صلحت أنا وياه يعني. لكن يقع الخلاف لأنك ما اتعاقدت معه العقد التام فأنت إذا وقع بينك وبين الشخص تبايع احرص أن يكون الثمن معلوما ولأن لأن الخلاف يقع بعد ذلك عند قضاء المال تبدأ النفوس تتشها كل واحد يعني يطلب قيمة ربما لم تكن ترد على ذهن الشخص الذي أمامه هذه شروط البيع بي, بي يعني بسرعة وسيأتي تفصيلها كلها إن شاء الله يقول المصنف رحمه الله ويجوز ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح هذا من شروط البيع قلنا أن تكون منفعة مباحة وأن يكون مملوكا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن لما قال حكيم يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي يجي يسألني السلعة وهي ما هي عندي السلعة أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق يعني يجي واحد يقول لك أنت أفرض عندك محل ملابس جاء وقال لك أبغى أشتري منك حذاء قلت شنو نوع الحذاء؟ قال لك والله الحذاء النوع الفلاني وأبغى مقاس مثلاً 42 أسود أنت تعرفه وربما وراك صورته بعد ومشهور يباع في مثلاً في البطحة بمئة ريال والناس يشترون محلات الجملة مثلاً بمئة ويبيعونه بمئة وعشرين قلت له خلاص تم البيع بس أسلمك يا العصر جبل مئة جبل مئة وعشرين ريال والعصر تعال استلمه هذا جاهز أم لا هذا غير جاهز إلا بشرط واحد لأن حكيم يقول يا رسول الله يأتيني الرجل يريد سلعة وأنا أبيعه إياها بعدها أروح أشتريها من السوق وأعطيه اشتريها أشتريها بمئة وعطيها بمئة وعشرة مثلاً وربحت قال لا تبع ما ليس عندك ليش لا تبع ما ليس عندك يا جماعه السبب هو لو تلفت السلعه وانت قد اخذت المال يعني افرض اني جيت وبعتك فرضا جيت تشتري مني مثلا سياره او تدري خلنا على المثال الاول على الحذاء انا رحت وشريت الحذاء ثم جيت وحطيت الحذاء مثلاً عند المحل على أنك بتجي العصر وتاخذه فأصابته آفة جاء فأر وقضمه مثلاً أو, أو غير ذلك من الأشياء التي رمكن تقع أو أصاب قطر عليه المكيف شغل مكيف بدل المكيف ينقط عليه ماء وصار الحذاء بدل ما هو يعني لونه جميل جديد لا أصبح واضح أن جايه مأ من إحدى جهاته فرضا أو, أو قل غير ذلك من الـ الـ الأمور التي قد تقع طيب هنا من يضمن السلعة هل أنا اقول لك والله السلعة تلفت ولا اقول لك تم البيع خلاص السلعة تبعك هذا اللي خلى يعني أهل العلم يفتون أن مثل هذا البيع ما يجوز إلا بحالة واحدة إذا كان البيع لا يتم إلا بعدما تتوفر السلعة تقول له شوف أنا بوفرها لك لكن عشان أضمن انك تشتريها جيب القيمة الآن ثم إذا جاءت القيمة إذا وصلت السلعة فهو بالخيار يشتريها ولا ما يشتريها فهذا جائز إلا إذا كان عليك مضرة تقول انت أنت ما شريتها لكن أنا استاجرت تاكسي يا أخي بعشر ريال يودينه وعشر ريال يجيبني عشان اشتريها لك سددني عشرين ريال اذا كان عليك مضره يعطيك مضرتك عشرين ريال لكن لا يلزمه شراءها لا يلزمه شراءها لذلك لابد ما يجوز الواحد يبيع الا شيء المملوك المملوك له طيب هل يجوز اني ابيع حاجات الغير يجوز بشرط ان يغلب على ظني هي ليست مملوكه لي لكن يغلب على ظني انها وافق مثل محلات الجوالات اللي جنب بعض وجاء واحد فرضا وقال لك أبي آيفون فايف قلت والله أنا ما عندي إلا الآيفونات الجدد يا أخي ما عندي آيفون فايف خلاص انتهى من السوق قال طيب شوف محل جنبك هذا الكشك موجود وين صاحبه قلت والله صاحبه ما هو وينك يا عبد الله عبد الله وينك ما هو فيه قلت خلاص وخذت وإذا مكتوب عليه خمسمائة ريال قلت فضل هذا خمسمائة ريال واخذت الخمسمائة هذا جائز بشر إذا غلب على ظنك أن صاحب السلعة يأذن لك هذا جائز اما انك تبيع ما لا تملك ما يجوز لكن اذا غلب على ظنك انه ياذن لك فهذا جائز وكذلك قيمه معروفه يعني والقيمه معروفه وكذلك مثل أصحاب بسات الخضار جاء واحد بيشتري بعته انت كرتون تفاح ولا برتقال غلب على ظنك انه يوافق وانه يفرح بهذا البيع هذا جائز هذا هذا بيع ما لا يملك متى يكون جائز إذا غلب على ظنك أنه يبيح لك هذا هذا جائز الحالة الثانية إذا كان فيه منفعة له النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة ابن أبي الجعد دينارا وأمره صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شات ذهب عروة وكان جيدا في البيع وشراء في المماكسة يعني المكاسر فاشترى بالدرهم شاتين اشترى بالدرهم شاتين وهو راجع من السوق الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام لقيه رجل قال لما ما شاء الله واش هالغنم الطيبة هذه تبيعني شات منها قال ابيعك شات بدينار يلا فباعه شاتا بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشات واعطاها النبي عليه الصلاه والسلام كيف طيب انت رجعت فلوسي قال يا رسول الله انا اشتريت بها شاتين وبعت شات منها في الطريق قبل شوي بدينار وهذا دينارك وهذه شات طيب السؤال الشاتين لما شراها هل هي ملكه ولا ملك النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي صلى الله عليه وسلم طيب كيف تبيع وتشتري من غير استئذان هو أذن لك انك تتصرف بهالدينار الدينار ما يذن لك انك تتصرف بالمبيع يعني حتى لو انك شريت شات وحده وجئت بها وقال لك واحد يشتريها بمئة دينار ما يجوز تبيع لين ترجع للمالك والله يربح بس ما أقدر أبيع يمكن المالك عنده واحد يشتريها بألف أنا وش دراني فهذا يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي اللي يعني يتصرف بالشيء من غير إذن مالكه ففي مثل هذا الحال يجوز هذا البيع بشرط أن يأذن المالك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عروة قال يا رسول الله هذا دينارك وهذا شات كيف؟ قال لقصة كذا وكذا فداع له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة إن الله يبارك له ما شاء الله عليك أن جيد في البيع وشراء الله يبارك لك يقول عروة صرت بعدها لو أبيع التراب ربحت فيه ولذلك من الدعاء اللي تعلمته وأدعو به دائما اللهم بارك لي في صفقة يميني النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف يقول عن نفسه لو ابيع الحصى ربحت بعدها الدعوة ودعا لعروه أن يبارك الله له دائما اجعل من دعائك اللهم بارك لي في صفقة يميني يعني في بيعي وشرائي بحيث انك إن بغيت تشتري شيء يجيك بسعر طيب ان بعته تبيع بسعر مربح ونحو ذلك هذا بيع يسمونه بيع الفضولي بيع الفضولي جائز بشرط ان ياذن المالك الاصلي ايضا يقول المصنف هنا ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الشيء اللي ما فيه نفع ما يجوز بيعه ده واحد عفوا يعني يبيع حشرات ذباب وجاء واحد واشتراها ب ريال اشترى له فرضا عفوا كذا كيلو ولا نص كيلو من الذباب قلت طيب أنت ليش تشتري؟ قال والله كذا بس ابغى ادخل البيت واسوي حركه لعيالي افك الكيس ويطير الذباب وإذا طار الزباب وش تستفيد حركة كذا ويضحكون وهو يفتحن الدرايش ويطلع وبعدين كذا هذا عبث هذا لا يجوز ليس فيه نفع وبالتالي لا يجوز صرف المال فيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هذا بيع باطل من البداية لا يجوز تجمع زباب تبيعه ولا يجوز أن الناس يشترون منك لا يجوز أن يباع الشيء إلا الذي فيه نفع طيب لو قال لا لا انا بشتري الذباب عندي مختبر اجري دراسات كيميائيه واجري تجارب على الذباب ذباب فيه ماده في الجناح احتاج اني استخلصها وجدت ان الرجل فعلا صيدلي ولا طبيب ولا باحث إذن فيه نفع له نقول طيب في هذا الحال جاهز اما اذا كان عبثا فلا يجوز إذا كان عبث لايكس مثل ما ذكروا ان سفيها ورث من ابيه مالا كثيرا يقولون فبدا يصرف هالمال في السكر وفي العربده والمال ما خلص كثير فجلس مره سكران مع اصحابه قال لهم الفلوس كثرت ما ادري وش اسوي بها قال له واحد تبغى تفنيها في في قال نعم قال اشتري بها زجاجا ثم اشتري فأرا وسنورا السنور القط يعني ثم اطلق الفأر على السنور وخلها تكسر ذا الزجاج وانت تشوفه متلاحقون ونضحك فذهب واشترى بكل المال زجاجا وجاء صف الزجاج قوارير زجاج ثم اشترى السنور والفأر وجعلها تركض بينه يضحك ويا اصحابه حتى أصبح فقيراً معدماً، هذا سفيه فلا يجوز بيع ما ليس فيه نفع مباح وبالتالي لا يجوز بيع المحرم واحد يبيع مخدرات يبيع أمور شبيهة بها، هذا لا يجوز طيب لو واحد باع محرماً أو اشترى محرماً وبقي مال لصاحبه يعني يفرض واحد جاءك وقال لك أنا تبت من تعاطي المخدرات وبقي للمروج عندي خمسمائة ريال ما سددته وأنا تبت الحين فهل يجب علي أن اسددها له ولا ما يجب هنا لا يجوز له أن يسددها لأن أصلا العقد محرم من البداية وهو يأخذ المخدرات ويتفق معه على المبلغ عقد محرم أصلا ما يجوز مثل عفوا لو وقع رجل على امرأة بالفاحشة ولها مال عليه قال أعطيك إياه بعدين ثم تاب هل نقول له لا أستغفر الله سأسددها هل عقد محرم أساسا من بداية بينك وبينها ففي مثل هذا الحال لا يجوز له أن يذهب لي ويقول له والله ما عليش أن تطلبني قيمة حشيش ولا قيمة هيروين خذ هذه خمسمية ولا ألف ولا لا يجوز لك لا يجوز أيضا بقاؤها عنده يجب عليها أن يتصدق بها او ان يودعها في بيت مال المسلمين هذا الحل الشرعي لها اما يقول يا تعالى المروج خذ باقي فلوسك المفروض يبلغ عنه ما يقول له خذ باقي فلوسك فلا يجوز بيع ما ليس فيه نفع او ما كان محرما يقول الا الكلب فانه لا يجوز بيعه بيعه الكلب انواع اما الكلب المعلم الحين تشوفون الكلاب تستعمل في الكشف عن المخدرات استعمل في ملاحقة المجرمين احيانا يكون مثلا المجرم إذا ركض مثلا والخاصة في الأماكن اللي لا يمكن استعمال السيارة فيها في الجري وراء المجرمين فيوجه الكلب عليه فيمسكه من ثيابه ولا يعضه أو يوقف المجرم مثلا أو يستعمل في الحراسة واحد عنده مزرعة مثلا ويحتاج إلى كلب يحرس أو يستعمل في رعي الغنم يدرب الكلب ان الغنم اللي تند عن القطيع وتبعد يركض اليها ويردها مثلا مدرب على هذا أو ف... او في الصيد مثلا فهذا جائز اذا كان في منفعه اذا كان ما في منفعه لا يجوز لانك انت لما يكون في منفعه انت ما تشتري الكلب تشتري المنفعة تشتري التدريب الذي صرف فيه فهذا جائز اما اذا كان ليس فيه تدريب او ليس فيه منفعه فهذا لا يجوز شرعاً أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا وإياكم من يستمعون قوارفين يتبعونه أحسن أنا مرتبط بالصلاة في جامع آخر العيشة للدرس القادم أبقى معكم إن شاء الله إلى الإقامة لكن اليوم مرتبط بجامع فأسأل الله أن ينفعنا وإياكم نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل هذا الموعد إن شاء الله صلى الله على نبينا محمد السلام عليكم